طَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّوا السَّبِيلَا رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَمِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا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 ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السلام أَمَا غَاطَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَاشْتَاقَتْ مِنْهَا وَحَمَلَ الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا يهول ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين